الاديان وبعد الفلسفه اليهوديه بعد الفلسفه تقدم اليهود في الزمن وتقدموا في دراسه الفلسفه اليونانيه وبلغ اختلاطهم بمذاهب الفلسفه اتمه في مدينه الاسكندريه قبل الميلاد لانها اصبحت مركز الثقافه في العالم المتحضر بعد انتهاء عصر الفلسفه من اثنا وسائر بلاد الاغريق واليهود كما هو معلوم لا يتحولون عن عقائد ابائهم واجدادهم وان خالفت كل ما تعلموه ودرسوه ودرسوا على التفكير فيه لأن عقيدتهم بالنسبة إليهم أكثر من عقيدة دينية هي جنس ومعقل دفاع في وجه الأمم التي يعادونها وتعاديهم وهم أحوج الناس إلى التوفيق بين العقيدة والفكرة لفهم الدين على النحو الذي يستبق الصلة بينهم وبين أسلافهم ولا يقطع الصلة بينهم وبين الزمن الذي يعيشون فيه إن استبقاء هذه الصلة بينهم وبين الزمن لازم لهم مفروض عليهم إذ هم لا يتسلطون على العالم بقوة الحكم والغلبة ولكنهم يتسلطون يستفيدون منه بالتطور والمجاراة وملابسه المطالب الدنيويه واستبقاء الصلة بينهم وبين اسلافهم واستبقاء الصلة بينهم وبين العالم ضرورتان تتساويان وتصبحان ضروره واحده هي ضروره الحياه فالمفكرون اليهود لا ينقطعون عن اصولهم خلال الانقطاع ولا ينقطعون عن ثقافه العالم كل الانقطاع ولا سيما الثقافه التي تدخل في اعتقاد الجماعات وتتاثر بها حركات الامم ونزعات المسيطرين عليها وأقدم فلسفة اليهود الذين أسسوا قنطرة الاتصال بين الدين والفلسفة هو لا شك فيلون الإسكندري الذي ولد في السنة العشرين قبل الميلاد وتوفي بعد ذلك بنحو سبعين سنة فإن بناء القنطرة بالنسبة إليه ضرورة روحية لا فكاك منها فضلا عن ضرورة الزمن الذي عاش فيه وضرورة البيئة التي اشتجرت فيها عقائد مصر وعقائد أبناء جنسه وفلسفة اليونان بعد انتزاجها بالديالات السرية في مصر وسائر الأقطار الرومانية وقد تعلم فيلون من دينه أن الله بات وتعلم من الفلسفة اليونانية أن الله عقل مطلق مجرد من منابسات المادة فلم يستطع أن يقبل الصفات والأنباء التي أسندت إلى الله في كتب اليهود بدلالتها الحرفية ونصوصها الظاهرة ولم يستطع أن يجاري الفلاسفة في عزلهم بين الله ومخلوقاته ورفعهم عناية الله ومخلوقاته عن الاشتغال باحوال هذه المخلوقات الا انه كان على قيداء مكين بتنزيه الله عن صفات التشبيه والتجسيم وكان يرى ان عقل الانسان لن يستثبت من صفات الله شيئا غير انه موجود ولكنه في وجوده الكامل المطلق اعلى من ان تحده صفه تدركها العقول فكيف يتاثل الاتصال بين هذا الخالق وبين مخلوقاته في هذه الصوره الماديه وكيف يفهم الصفات والامات التي اسندت اليه في كتب انبياء اليهود اما كتب الانبياء فهو لا يرفضها ولكنه يقبلها على الرمز والمجاز ويقول انها تنطوي على حقيقه اعمق من الحروف والنصوص يفهمها المستعدون لها على درجات وامال الاتصال بين الخالق والماده فانما يكون بوسيله العقل او الكلمه وهي عنده تاره تقابل كلمه لوغوس وتاره تقابل كلمه نوس اليونانيتين العقل يصدر عن الله والماده تنقاد للعقل فه تتحرك وتنتظم وتتعدد فيها الطبقات المخلوقات وكان في لون يرفض اقوال الرواقيين التي تشبه القول بوحده الوجود وتجعل الله من العالم والعالم من الله ولكنه كذلك كان يرفض مذهب ارسطو في تجريده الله عن العمل للمخلوقات وزعمه ان كمال الله يقتضي هذا التجريد قال ان بعضهم ممن فاق اعجابهم بالعالم اعجابهم بصانعه يقولون ان العالم ابدي بغير بدايه وينسبون الى الله نسبه خلت من التقوى والحق اذ يجردونه من العمل وكان احر بهم ان يقفوا موقف الروعه امام قدرته قدره الصانع والاب ولا يتجاوز الحد في تعظيم العالم وتمجيده وقد كان موسى الذي بلغ الذروه في الفلسفه واهتدى بوحي الله الى اعمق اسرار الطبيعه يعلم ان الضروره اوجبت ان يوجد في الكون سبب المحرك وماده لا حراك بها وان السبب المحرك هو العقل ناوس او هو عقل الكون الطهور الذي يعلو على الفضيله والعلم ويعلو على الخير نفسه وعلى الجمال نفسه اما الماده التي لا حراك بها فليست لها روح الحياه ولا طاقه لها بالحركه من عند ذاتها ولكنها بدا تتحركت بالعقل واستمدت منه روح الحياه صارت الى هذا الصنع المحكم العجيب المتجلي لنا في هذا العالم وان اولئك الذين يحسبون العالم بلا بدايه لا يبصرون انهم يقطعون بذلك الحسبان الزام عنصر من مكونات الدين وهو الايمان بالعنايه الالهيه لان العقل ينبئنا ان الابل خالقه يؤنى بما خلق وغني عن القول كذلك ان في لون يرفض زعم الزاعمين ان الله يحتويه مكان او زمان لانه محيط بكل مكان وكل زمان ويرفض زعم الزاعمين ان الله لا يستجيب للصلاه لان الصلاه اصل من اصول العلاقه بين الانسان والله وعنده ان الله يستجيب دعاء الكلمه او اللوغوس لهذه الموجودات الارضيه وان نبوس عليه السلام هو اللوغوس الذي استجاب الله دعاءه في سيناء وهو الذي خلص من شوائب الماده فدخل بالطبيعه الالهيه ترانس ميتاشور ان دي فينوس قال ان الله احد ولكنه بقدرته خير الحاكم فبالخير صنع العالم وبالحكم يديره وثمت شيء ثالث يجمع بين القدرتين وهو اللوغوس او الكلمه لان الله بكلمه يجود ويحكم والكلمه كان في عقل الله قبل جميع الاشياء وهي متجليه في جميع الاشياء وقد كان مذهبه فينون مبدا ثوره دينية في بني اسرائيل فتبعه اولاس في التاويل والتفسير واحجم اولاس عن كل تاويل وتفسير مشتقين على التراث القديم وانتهى الخلاف الى انشقاق حاسم بين القراءين وهم الملتزمون للنصوص وبين الربانيين الذين يجيزون تفسيرها والتوفيق بينها وبين مقررات العلم ومداهم الحكمه ولم يحدث ذلك الا بعد تسعه قرون من عصر فيلون اي بعد شيوع الفلسفه الاسلاميه واستفاضه البحث في مساله القضاء والقدر على الخصوص لانها هي المساله التي استحكم عليها الخلاف بين الرائيين القائلين بالقضاء والربانيين القائلين بالاختيار وقد نظر بعد فيلون فلاسفه من اليهود يدخلون في اغراض الفلسفه العامه ولا يدخلون في اغراض هذا الفصل لانهم لم يشتغلوا بالتوفيق بين احكام النصوص الكتابيه واحكام الفلسفه الالهيه وليس بين فلاسفتهم الذين اشتغلوا بالتوفيق بين النصوص والعقل من هو اولى بالذكر في هذا المقام من موسى ابن ميمون وكان مولد ابن ميمون في قرطبه 1135 الى 1204 وصناعته الطب والتجاره وقضى ايام نضجه وبحثه بين مصر وفلسطين في اشد اوقات الخلاف بين القرائين والربانيين على تاويل نصوص الثورات والتلمود أوشك أي أن انصرف بجملته إلى شروح الفكر والعبادة ولكنه قرأ علوم الكلام وبحوث التوحيد الاسلاميه واطلع على فلسفه اليونان باللغه العربيه فالف كتابه دلاله الحائرين وتناول فيه مسائل الفلسفه ببعض التفصيل ولا سيما مساله الذات والصفات ومساله المعاني والنصوص وقال عما جاء في سفر التكوين اننا نصنع انسانا على صورتنا وشبهنا إن الناس قد ظنوا لفظ صورة في اللسان العبري يدل على شكل الشيء وتخطيطه فيؤدي ذلك إلى التجسيم المحض ورأوا أنهم إن فارقوا هذا الاعتقاد كذب النص وأما صورة فتقع على الصورة الطبيعيه أعني على المعنى الذي يجمهر الشيء بما هو وهو حقيقته من حيث هو ذلك الوجود المعنوي الذي عنه يكون الادراك الانساني فيكون المراد من الصورة الصورة النوعيه التي هي الادراك العقلي له شكل وتخطيط فسر صورة في سفر التكوين بالصورة المقصودة في مذهب ارسطو وهذا وامثاله قد اثار عليه المحافظين فسموا كتابه بضلاله الحائرين وقال عن الالواح وكلام الله الذي كتب عليها باسم الله انها موجوده وجودا طبيعيا لا صناعيا ان كلام الله هو علمه الذي يدركه النبيون وليس كلاما كالذي يصدر عن الانسان او كالذي نفهمه من لفظ الكلام قال عن صفات الله كلها انها وضعت بحسب الافعال الموجوده في العالم اما اذا اعتبرنا ذاته مجردا عن كل فعل فلا يكون له اسم مشتق بوجه بل اسم واحد مرتجل للدلاله على ذاته وليس اسلم عنده من وصف الله بالسوالب اي بنفي كل صفه من صفات النفس عنه جل وعلا فقد برهن ان الله عز وجل واجب الوجود لا تركيب فيه ولسنا ندرك الا انيته لا ماهيته يستحيل ان تكون له صفة ايجابية لانه لا انية له خارجة عن ماهيته فتدل الصفة على احداها فاما ان تكون ماهيته مركبة فتدل الصفة على جزئيها واما ان تكون لها اعراض فتدل الصفة ايضا عليها فلا صفة ايجاب بوجه من الوجوه فسبحان من اذا لاحظت العقول ذاته عاد ادراكها تقصيرا واذا لاحظت صدور افعاله عن ارادته عاد علمها جهلا وإذا رامت بالألسن تعظيمه بأوصاف عادت كل بلاغة عيا وتقصيرا. وهو يقول إن الله صورة العالم سبب وجوده لأن وجود الباري هو سبب لكل موجود وهو يمد بقاءه بالمعنى الذي يكن عنه بالفيض فلو قدر عدم الباري لقدر عدم الوجود كله. وبطلت ما هي الأسباب البعيدة منه والمسببات الأخيرة وما بينهما فهو له إذن لمنزلة الصورة للشيء الذي له صورة. والذي بها هو ما هو وبصوره تثبت حقيقته وماهيته فكذلك نسبة الاله للعالم وبهذه الجهة قيل فيه انه الصوره الاخيره وانه صوره الصور اي انه سبب وجود كل صوره في العالم وقوابها مستند اخيرا اليه وبه قوابها وهو يقول بحدوث العالم ولكنه يرى ان اثبات الحدوث بالبرهان عسير وغايه قدره الحق عندي من المتشرعين أن يبطل أدلة الفلاسفة على القدم وما أجل هذا إذا قدر عليه وعلى هذا الاعتبار يقول أما أنا فأقول إن العالم لا يخلو من أن يكون قديما أو محدثا فإن كان محدثا فله محدث بلا شك وإن كان العالم قديما فيلزم ضرورة أن ثم موجودا غير أجسام العالم كلها ليس هو جسما ولا قوة في جسم وهو واحد دائم سرمدي لا علة له ولا يمكن تغييره فهو الإله اما الملائكه فهو يرى انهم موجودون بدليل النص وان وجودهم لا يمنعه العقل لانه نسلم وجود العقول المفارقه اي العقول المشردة عن الاجسام وجائز ان يوجد الله شيئا من لا شيء وان كما جهلنا حكمته التي اوجبت ان تكون الافلاك تسعه لا اكثر ولا اقل وعدد الكواكب ما هي عليه لا اكثر ولا اقل ولا اكبر ولا اصغر لذلك نجهل حكمته في كونه اوجد الكل بعد ان لم يكن وقد سبق ابن ميمون في الأندلس فيلسوف يهودي بحث في الحكمة الإلهية وقال بضرورة الوساطة بين الله والعالم وأسند هذه الوساطة إلى المشيئة الإلهية ولكنه لم يتوسع كما توسع ابن ميمون في تأويل النصوص والتوفيق بين الفلسفة واللهوت وأهم مساهمة له في الفلسفة عامة هي قوله باهتماع التناقض بين الروح والمادة لوحدة العلة والمعلوم في الطبيعة وإن لم تفع تأثير العقل في الجسد أو تأثير الروح في المادة هذا الفيلسوف هو سليمان بن جبيرون الذي ولد في ملقه سنه 1020 والف كتابه ينبوع الحياه وربما كان له اثر في توجيه سبينوزا اكبر فلاسفه اليهودي ومن اكبر فلاسفه الغرب على العموم ولا تزال المحافظه على اقدم النصوص الاسرائيليه شغلا شاغلا للمفكرين من اليهود حتى في هذه الايام ففي سنه 1937 ظهر لمردخاي كبلان كتاب بالإنجليزية عنوانه معنى الله في الديانة اليهودية الحديثة يفسر فيه نصوص الأسفار الإسرائيلية يستمسك في كل نص من تلك النصوص مع تفسير جديد لائم الحياة العصرية ومن ذلك عهد لبني إسرائيل ليجعلنهم شعبه المختار بين الشعوب فهو يقول إن هذا العهد لا يناقض وحدة الإنسانية ولا وحدة الحضارة الإنسانية بل يؤيد هذه الوحدة ويؤكدها لأن العهد مختارة يبشر بانجازه بين الله وإسرائيل يوم تستقر مملكه الله على الارض ويبطل فيها البغي والعدوان ويتفق بنو الانسان جميعا على عباده الله بالحق والاخلاص وان الله لم يخلق الانسانيه احادا بل خلقها شعوبا وجماعات ووكل سعيها في سبيل الوحده الى جهود هذه الشعوب والجماعات كل منها بما هو اهله وكل منها بما هو مقيد له ومعهود اليه والمحافظه هي المسحه الغالبه على التفسيرات العصريه للعقائد الاسرائيليه الاولى ولا استثناء في ذلك لما يكتبه الادباء الثلقاء من حدود الفحاله الدينيه كالقصاص المعروف شالم اش وبعض الشعراء والكتبه المحتفين فيقول شالم في كتابه ما اعتقد ان جميع الديانات غير ديانه التوحيد كما ادركها ابراهيم يصح ان تشبه بابار ملئها الانسان بيديه انما تجد الروح الخالقه في الانسان تعبيرها الصحيح في الصور المجسمة وقد يتلقى الإنسان الوحي من المعاني المجردة لكنه لا يصنع ولا يعمل إلا بالتجسيم وكل ما ادخرته روح الإنسان في المجسمات فذاك الذي يسميه بالدين خلق الله الإنسان على صورته وعاد الإنسان فخلق الله على صورته وتمثله في طبيعته ودرج من أقدم الزمان على أن يزدلف إلى الله بأن يصفه بما هو أجمل الصفات وأفضلها في نظره وكل جير من أجيال البشر يرفع إلى الله خلاصة ثمرات عصره وكل جيل من أجيال البشر قد صور الله على الصورة المثلى التي يستمدها من خلائقه ومزاياه ومن هنا أصبحت الربوبية أوجا تلتقي فيه أفضل الفضائل التي تتخيلها الشعوب فلا ضير على هذا أن يظل التجسيم ملازما للديانة كما يراها شولن باش ولكنه يفرق بين الديانة والعقيدة لأن الديانة تكون في باطن الانسان فلا تعلو عليه واما العقيده فهي ثقه يتلقاها من فوقه ومن امامه ولا يتبنها في مثال وعلى الجمله يلاحظ ان الديانات اليهوديه على قدمها هي اقل الديانات الكتابيه تاثرا بشروح الفلسفه وعوارض التجديد اخرى ويرجع ذلك الى اسباب عده منها ان اليهوديه عند نشاتها لم تنهض لها ضروره قاضيه بالتعجيل في التفسير والتاويل لان اليهوديه نفسها كانت بمثابه فلسفه تجريديه بالقياس الى العقائد الوثنيه والاديان المجسمه التي نشات بينها وكان انبياء اليهود يتلاحقون واحدا بعد واحد فيشغل النبي الامه باقواله عن اقوال الذين سبقوه الى استنزال الوحي من الله ويبغي ان نذكر في هذا الصدد ان الدينين الكتابيين العظيمين اللذين ظهر بعد اليهوديه انما كان تعديلين في نصوص الدين الالهي ومعانيه فهو ما خلقاني اي سهوله كل فراغ كان متسعا لتفسير النصوص ومحاوله التوفيق بين المنقول والمعقول وقد تلاحقت الهجره والتشتيت على الامه اليهوديه منذ ايامها الاولى واصابتها المحن من ذوي قرباها نزل بها الحيف من الدول القويه المسلطه عليها اشتدت في نفوسها العصبيه القوميه ودفرت كل النفور من البدع الاجنبيه وتحصنت دونها بحصن منيع من العزله الروحيه والفكريه أحجمت عن الفلسفه التي تطرقت اليها من جانب الاغريق وجانب المشارقه الفارسيين والهنديين ولم تكن هذه الفلسفه على هذا قد تكاملت في بلاد الاغريق او تفرقت منها بين الاقطار الشرقيه لانها نبثت في دوره التكوين والتكامل والتعليق الى ما بعد ميلاد المسيح المسيحيه بعد الفلسفه اما المسيحيه فقد تاخر تدوين كتبها وكان معظمها مكتورا باللغه الاغريقيه فلا يطلع عليها سواد المسيحيين وقد كانت جمهره المسيحيين في اوائل الامر من عامه الناس الذين يقتنعون بالايمان اليسير ولا يتعمقون في النصوص ولا في التاويلات فلما امن المتعلمون بالدين الجديد كان اختلافهم مقتصرا على بيئات الدرس والثقافه الى ان قام في العالم المسيحي ملوك يجلسون على العرش فخرج الخلاف المدرسي الى معترك السياسه الزبون ونجمت الفرق والمذاهب وهي في احضان الدوله تعتمد على بأس الملوك والامراء من احد الطرفين او من كلا الطرفين او من جميع الاطراف في بعض الاحوال ومع هذا كتب انجيل يوحنا في اواخر القرن الاول للميلاد وفي صدره هذا التمهيد الذي يعتبره بعض الشراح توقئه للكتاب ويعتبره بعضهم الاخر جمله اصيله في الكتاب وهو في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمه والظلمه لم تدركه وكتب بولس الرسول رسائله بعد ذلك وهو شاهد على امتزاج الانفله الدينيه بصور الفلسفه ولا سيما فلسفه الحلول وكان يقول ان المسيح جلس على يمين الله ويدعو لمن يطلب لهم الخير أن تسكن فيهم كلمته، ويسأل لهم الغفران منه، ومبشرهم بأنهم سيبلغون المجد متى عاد إلى الأرض، ويبدو من جملة كلامه أنه كان ينتظر ما عاده في زمن قريب، وكثيرا ما أشار إليه صلوات الله عليه باسم ربنا يسوع المسيح، وسمى نفسه باسم رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح، وكانت تعبيرات بولس الرسول وتعبيرات إنجيل يوحنى معا هي مثار البحث بين جماعة التفسير وجماعة النصوص حين بدأ الخلاف بينهم في أواخر القرن الثاني للميلاد وأقوى هؤلاء المفسرين وأبعدهم أثرا في تطور المسيحية الأولى هو أوريجين ابن شهيد يوني داس الذي ولد بالإسكندرية سنة 185 للميلاد وتعلم على الفيلسوف آمون ساكاس معلم أفلاطين امام الافلاطونية الحديثه المشهوره وكان اوريجين من الغلات في النسخ والعباده ولكنه تعلم الفلسفه وادرك البدائعه العقليه واضطر فرق الايمان الى التوفيق بينها وبين نصوص الكتب الدينيه ولا سيما النصوص التي تشير الى بنوه السيد المسيح ودلاله الثالوث والتوحيد فقال ان البنوه كنايه عن القربه وفهم معنى الكلمه التي كانت في البدء فهم الرجل الذي اطلع على مذهبه رقليطس وبذهب افلاطون لان الاول يقول ان الدنيا تتغير ابدا فليس لها وجود حقيقي وراء هذه الظواهر غير وجود الكلمه المجرده او العقل المجرد الذي لا ينقطع عن تدبيرها لان افلاطون يقول بسبق الصور العقليه على الاجسام المحسوسه فجاء اوريجين بعدهما ليقول ان السيد المسيح هو بظهر العقل الخالد تجسد بالنسوع وان ظهوره في الدنيا حادث طبيعي من الحوادث التي يتجلى بها الاله في خلقه واجتهد في تاويل النصوص فجعل للكتب الدينيه تفسيرين احدهما صوفي بالخاصه والاخر حرفي لسائر الناس وبشر بخلاص خلق الله جميعا في نهايه الامر حتى الشياطين ولم يكن ينكر الشياطين او ينكر قدره السحره على تسخيرها ولكنه من عجبه التناقض في الطبع الانساني كان يرى وهو ممكن الحروف وداعيه التفسير والتاويل ان الاسماء العبريه دون غيرها هي الاسماء التي تجدي في الاستدعاء والتسخير وينسى انه جعل هنا للاسماء والحروف سلطانا على الكون يقصر عنه سلطان المعاني والمسميات وخلف اوريجين في الميدان قويان هما اريوس في الاسكندريه والاسطور في سوريا فمضيا في التاويل والتوفيق بين النصوص والمعاني ولكن مغا مختلف بينهما اشد الاختلاف يخلقه اللدد وشحناء فتراميا كما تراما اتبعهما زمنا بتربه الكف والجحود لان اريوس كان يقول بان المسيح انسان حادث ونسطور كان يؤمن بالطبيعه الالهيه في المسيح ويؤكد تسويه بينه وبين الله في الدرجه والقدم دخلت السياسه في هذا الخلاف ودفعت به الى اقصى مدى هذه كلها كما راينا مذاهب في الدين تختلط بالصبغه الفكريه ويمتزج فيها الايمان بالتفكير اما مذاهب الفلسفه المسيحيه فلم تظهر في العالم المسيحي قبل انقضاء عدة قرون وتأخر ظهورها اذا استثنينا فلسفه القديس اوغسطين الى ما بعد ظهور الفلسفه الاسلاميه في اوروبا الغربيه على ان القرون الخمسه الاولى بعد المسيح لم تخلو قط من خلاف محتدم بين المجامع والكنائس على تفسير المقصود من كلمات الابن والابن والروح القدس والكلمه وغيرها من الاوصاف الالهيه التي وردت في الاناجيل اتفقوا جميعا على الوحدانيه ولكنهم اختلفوا في اقانيم الثالوث هل الابن مساو للاب وهل هو ذو طبيعه واحده او ذو طبيعتين الهيه وانسانيه وهل هو اله او انسان مفضل على سائر البشر وهل يصدر الروح القدس من الاب وحده او من الاب والابن معا وهل المسيح هو الكلمه او هو ابن فقط او ان الكلمه والابن مترادفات او ان الكلمه هي الاب والاله ونايس من موضوعنا هنا ان نبسط اوجه الخلاف واسانيد المختلفين وقد كتبت فيها مئات المجلدات ولكننا نلخص الراي الغالب في تفسير الاقانيم وهو ان الاقانيم جوهر واحد وان الكلمه والاب وجود واحد وانك حين تقول الاب لا تدل على ذات منفصله عن الابن او عن الروح القدس لانه لا انفصال ولا تركيب في الذات الالهيه ولكنها تتجلى بالحبوبه في معرض انعام وبالبلوه في معنى التلقي والقبول ويوشك ان يكون الشأن في تعدد الاقانيم الشأن في تعدد الصفات عند بعض المفسرين وقد استقر الراي على ذلك مع خلاف بين الكنيستين الشرقيه والغربيه في موضوع الروح القدس وعلاقته بالاب والابن فان الكنيسه الشرقيه تقول انه يصدر من الاب وحده والكنيسه الغربيه تقول انه يصدر من الاب والابن على السواء ولتفسير المجامع في مجمع نيقيه ومجمع خلق دونية كل الفصل في موضوع هذه التفسيرات فإن دعاة الإصلاح قد أعادوا البحث فيها خلال القرن السادس عشر فوقف الأكثرون منهم عند التعبيرات القديمة وخالفهم سوسينوس في مسألة الطبيعة الإلهية فنفى عن المسيح كل إلهية وتفرع على مذهبه مذهب الموحدين يونيتاريانز الذي نشأ في بونونيا وقرر أن الإله لا يحل في البشر وأن السيد المسيح إنسان تسائر الناس ومن ما لا خفاء به ان اباء الكنيسه الاولين ما كانوا ينظروا الى مساله الثالوث كانها مشكله تتطلب الحل لو لم يكن عصرهم كله عصر فلسفه وعصر اتجاه الى التوحيد لان هذه المساله بعينها لو عرضت للمتدينين قبل المسيح بضع قرون لقبلوا حرفها على ظاهره في جميع نصوصه ولم يجدوا بمعاني الثالوث بالنسبه الى الالهه حاجه الى التاويل على ان الفكره الالهيه بمعزل عن مسألة الثانوث قد لقيت من أباء الكنيسة المفكرين أو فانصيب من الدراسة الفلسفية التي تتلمذ فيها على حكماء اليونان أو على حكماء المسلمين وكان للفيلسوف الإسرائيلي فلون أثر في توجيه هذه الدراسة غير قليل فالقديس أغسطين الذي ولد في منتصف القرن الرابع كان أسبق هؤلاء المفكرين اللاهوتيين إلى البحث عن حقيقة الله وحقيقة النفس وحقيقة العبادة فرأى ششرون وأفلاطون وبعض المذاهب اليونانيه ودان في شبابه بالمانويه فلم يعجبه منها تسليمها بقوه الشر ونفر منها الى القول بان الله لا يصنع الشر بان الشر ليس بشيء يصنع ولكنه هو بطلان الخير واحتكم الى العقل في فهم المسائل الدينيه ولكنه قرر ان العقل وحده لا يهدي الى الله وانه لا بد من الايمان ولا بد للمؤمن من تصديق ما لا يراه فالعقل نقدم ان الاجسام المتغيره لا تخلق نفسها وان العقل لا يخلق حقائقها بل تساره اي يفهمها ولكن هذه الحقائق لها عقل خالق هو عقل الله وهو جوهر مجرد لا تركيب فيه ولا تعديد وانما صفاته هي ذاته لا فرق فيها بين صفه وصفه على الاطلاق فالقادر على كل شيء هو العالم بكل شيء والحضره المطلقه هي العلم المطلق وبحل الايمان بعد محل العقل في اهتداء الى الله هو تكمله العجز الذي يعتري العقل اذ يحاول ان يتصور ما لا قبل له بتصوره من عظمه الله وحكمته في خلقه فليس للعقل من مخرج من هذه المآزق غير التسليم ولا يتردد اغسطين في الجزم بان العالم مخلوق وانه لم يوجد هكذا من ازل الازال فلا تناقض بين قدم الاراده الالهيه وحدوث المخلوقات ولا يفهم خلق الله للعالم في سته ايام على ظاهره بل على معناه لان اليوم من ايام الخلق غير اليوم الذي نحسبه من تقلب الليل والنهار لم يكن ليل ولا نهار قبل خلق الكواكب وهي كما جاء في سفر التكوين فخلقت في اليوم الرابع فلا بمنصا من تقدير تلك الايام بغير المقدار الذي نجريه في حساب الافلاك ولا محل للاعتراض على خلق العالم في هذا الزمان دون ذاك لان الزمانه لم يكن قبل العالم حتى يقال إنه خلق فيه فإذا خلق من العدم فليس هناك مفاضلة بين زمانين ولا موجب للسؤال عن تفضيل زمان على زمان ولا اعتراض بوجود الشر على وجود الله في مذهب أغسطين كما تقدم لأن الشر ليس بموجود فيخلق وينسب خلقه إلى الله ولكنه هو عدم الخير ونبد من عدم بعض الخير في المخلوق المحدود لأن المحدودة لا يمكن عقلا ان يكون خيرا محضا او يكون هو كل الخير ولكن الله يتدارك هذا النقص بحكمته ويمنح الانسان اراده تعينه على الاختيار وشوقا الى الكمال يهديه الى حسن الاختيار ولافوت اوغسطين ان القول بهذا يستلزم القول بحريه الانسان نحو اعتقاده حر الاراده لولا ذلك لبطل التكليف وقد عرض القديس اوغسطين مساله التالوف فقال إن للأب والابن وروح القدس جوهرا واحدا ليس الأب فيه شيئا والابن شيئا آخر وروح القدس شيئا غيره وإن كان الأب ذاتا والابن ذاتا وروح القدس ذاتا كذاك ومثل هذا الاتحاد باتحاد نور النار ولهيبها وهما جوهر واحد ويعتبر القديس أغسطين أوفى آباء الكنيسة الأسبقين بحثا في موضلات الفكر من وجهتين نظر الدينية والعقلية ولكنه مجرد كان ينتهي منها احيانا الى حلول يراها في صلب الخطاب وهي في راي غيره مثار بحث لا تكف العقول لديه ثم اخرجت الكنيسه بعده باجيال مفكرا يعتبر تلميذه في كثير من تحقيقاته ومحتررا في طليعه المفكرين الالهيين في العالم كله لانه على استقلال فكره قد وعى حكمه اليوناني وحكمه المسلمين وحكمه الاباء الاسباقين ونظر فيها جميعا نظر المتصرف في الفهم والانتقاد محمد بن شتوما لاكويني المولود في اوائل القرن ال13 للميلاد وهو يعتمد على ارسطو كثيرا كما يعتمد على ابن سينا في الفكره الالهيه ويقول ان حدوث العالم مساله يفصل فيها الوحي ولا يتاثا اثباتها بالبرهان ويصف الله بجميع صفات الكمال ومنها العلم بكل شيء من الكليات والجزيئات مخالفا بذلك ارسطو الذي يقول ان الله يعقل ذاته وحدها لانها اشرف المراحلات والدليل قدس توما على ذلك ان الله يعلم ضروره ما هو خلاف ذاته فانه يعقل ذاته عقلا تاما كما هو جلي وواضح والا كان وجوده ناقصا لان وجوده هو عقله ومتى كان الشيء معروفا معرفه تامه لزم من ذلك ان تكون قدرته ايضا معروفه معرفه تامه ولكن هذه القدره لا تعرف تماما الا بمعرفه المدى الذي تمتد اليه وبما كانت قدره الله تمتد الى الاشياء إن اقتضى أنها هي علتها الأولى فمن اللازم أن يعلم الله جميع الأشياء ويقول القديس توما كما قال بعض فلاسفة الشرق من قبله إن صفات الله السلبية أيسوا فهما من صفات الله الثقوتية فالله غير مركب وغير متعدد وغير فان وغير ناقص ويلزم من ذلك أنه كامل كل الكمال وأن صفات العلم والخير والجمال هي من معاني هذا الكمال ولا تدل على التعدد والتقييب وقد عرض القديس توما بمساله الثالوث فلم يخرج فيها عن مقررات الكنيسه ولكنه راى ان الصدود بالنسبه الى الاقانيم لا يمكن تمثيله الا بالصدورات العقليه لانها اقرب الموجودات الى الصفات الالهيه الروح القدس تصدر من الاب مثلا كصدور المعقول من العقل دون ان يقتضي ذلك فضلا او تفرقه بين الصادر ومصدره او كصدور الكلمه من الانسان وهي بصدورها لا تفارقه ودا تنفصل عنه وقد بلغ القديس توما الذروه في موضوعات الفلسفه المسيحيه فلا حاجه الى سرد الاراء الاخرى التي اثريت عن بعض الاباء وهي لا تزيد شيئا على فحواه الا ان الكلام على الفكره الالهيه في المسيحيه لا يتم بغير الاشاره الى عقيده الخطيئه وعقيده التكفير فالاديان القديمه قد عرفت الخطيه من عهود الانسانيه الاولى لانها عرفت المحرم تابو وهو المحظور في العلاقات الجنسيه او في بعض الماكولات وقد عرف التكفير بعد ارتقاء الاديان فقال الهنود والاود فيجوله واتباع في صغورس بالتناسخ الارواح للتكفير والتطهير وقال اليهود بالتكفير عن خطايا الشعب وسموه الخلاص وهم يقصدون به خلاص الشعب من ربقه البابليين او المصريين ولكن المسيحيه جعلت للخطيه معنى اخر وسمتها الخطيه الاصليه واي مخالفه ادم امر ربه بالاكل من الشجره المنهي عنها فجعلت اله السيد المسيح كفاره عن الجنس البشري كله لوقوع ادم في تلك الخطيه وازداد القول بذلك تواترا بعد عهد الاصلاح الاسلام بعد الفلسفه وكان الاستعداد لظهور الفرق والمذاهب في الاسلام على غير ما راينا في اليهوديه والمسيحيه من جميع الوجوه اذ كانت الاسباب مهيئه لظهورها منذ الجيل الاول سواء من جانب الفلسفه او من جانب المشكلات اللاهوتيه التي شغلت عقول الباحثين بين اليهود والمسيحيين كان الاسلام خلوًا من الكهنته التي تستأثر بالدرس والتأويل وكان القران صريحا في الامر المتكرر بالنظر والتفكير وكان القران كتابا محفوظا في حياة النبي عليه السلام فلم يطل العهد بالمسلمين في انتظار التدوين والاتفاق على نصوص الكتاب وكان المسلمون يؤمنون بأن محمدا عليه السلام خاتم النبيين فلا ينتظرون نبيا اخر يكمم الرساله او يغنيهم عن الاجتهاد في معاني الكتاب او معاني الاحاديث النبويه ولم يجهر محمد عليه السلام بالدعوه الاسلاميه حتى كانت مشكلات المذاهب المتقدمه قد ملات افاق الشرق العربي وانعقدت عليها الاقوال من طوائف المختلفين هنا وهناك وتسرب الكثير منها الى الجزيره العربيه قبل الدعوه الاسلاميه شيءا منها اقوال الفلاسفه واقوال رجال الدين من جميع النحل والاجناس كان بعض المسلمين يسمعون بالتورات ولم يطالعوا عليها ولكنهم سمعوا انها انبأت بظهور النبي وبغير ذلك من احداث اخر الزمان وان الاحبار يخفون هذه النبؤات امعانا منهم في الكفر والضلال وحب الرئاسه في الدنيا وقال لهم كعب الاحبار ما من الارض شبر الا مكتوب في التورات التي انزل الله على موسى ما يقول عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة وفهم المسلمون أن هذه الأسرار لا يعقل أن تودع في التوراة ولا تودع في القرآن لأن الله لم يفرد في الكتاب من شيء وإنما تبذل هذه الأسرار لأهلها وإنما سبيلهم في معرفتها أن يتوسلوا بالتقوى ويستعينوا بمن سبقهم من أخبار الأمم الأولى ويستدجوهم بالمحاسنة والنصيحة للكشف عنها فلم يكن تبذل بطلاب المعرفه بد من الدخول في معطره الفرق الدينيه بين من يزعم انه على الحق ومن يقال انه على الضلال ولما انتشر الاسلام كان انتشاره في الرقعه التي جمعت كل هذه الفرق والمذاهب وشهدت بينها مجالس المناظره ومصارع النزاع والقتال وكانت الفلسفه الاغريقيه قد بلغت اوجها في اسيا الغربيه ومدرسه الاسكندريه تتردد اخاويلها ومناقضاتها ما بين مصر وسوريا بالعراق واطراف البلاد فارسيه حيث يتصدى للتعليم اطباء النساطره وتابعهم كتب الاغريق في الحكمه والتصوف والمنطق والجدل واشباه هذه الموضوعات فلم يبقى سبب من الاسباب التي تنشئ الفرق والمذاهب الا وقد تهيئ للظهور من جميع نواحيه عند قيام الاسلام على ان السبب الذي طوى هذه الاسباب جميعا هو قيام الدوله مع قيام الدين الاسلامي في وقت واحد وهو ما لم يحدث في بني إسرائيل ولا في عالم المسيحية وعليه تدور الخلافات بين الفرق جميعا من قريب أو بعيد النزاع على الدولة بين علي ومعاوية مرتبط بنشوء الخوارج ونشوء الشيعة ومرتبط كذلك بنشوء القدرية والمرجئة والقائلين بالرجعة وتناسف الأرواح ومذهب أهل الحقيقة ومذهب أهل الشريعة استتبعه من فرق الباطنية وأصحاب الرموز والأسرار على تفاوت نصيبهم من الحكمة الدينية والحكمة الفلسفية ويستطاع هد الخلاف هنا إلى محور واحد وهو الخلاف بين أنصار الواقع وأنصار التغيير أو بين أنصار المحافظة وأنصار التجديد حيث كان روي عن يزيد بن معاوية وقد حمل إليه رأس الحسين أنه سأل من حوله وهو يشير إلى الرأس الشريف أتدرون من أين أتي هذا؟ أنه قال أبي علي خير من أبيه وامي فاطمه خير من امه وجدي رسول الله خير من جده وانا خير منه واحق بهذا الامر فاما ابوه فقد حاج ابي وابوه الى الله وعلم الناس ايهما حكم له واما امه فالعمر فاطمه بنت رسول الله خير من امي واما جده فالعمر ما احد يؤمن بالله واليوم الاخر جرى لرسول الله في لا عدلا ولا جد ولكنه اتي من قبل فقهه لم يقرا قل اللهم ممالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء فمن خدمه الواقع وهذه الخدمه الجله لا جرم يؤمن بان الواقع هو قضاء الله وقضائه الذي يدان به العباد ومن خلفه في ذلك لا جرم يعتصم بالراي والتفسير يفهم القدر الالهي على الوجه الذي ينهض به دليله ويسقط به دليل خصمه ومن ثم تفرج الطريق بين طلاب الواقع وطلاب التغيير في كل مجال وطلاب الواقع يقولون بطاعه السلطان القائم وطلاب التغيير يقولون بطاعه الامام المستتر ويقولون بعلم الظاهر وعلم الباطن او بعلم الحقيقه وعلم الشريعه او بالفرق بين الكلام الواضح الذي يفهمه الدهماء والكلام الخفي الذي يفطن له ذوو البصر والاطلاع روى عن الامام الباقر انه قال ان اسم الله الاعظم 73 حرفا يعرف منه سليمان حرفا واحدا تكلم به فاتي اليه بعرش مملكه ونحن عندنا منها 72 حرفا وحرف عند الله استاثر به في عالم الغيب وحده ويدور على هذا المحور في جانب اخر خلاف القائلين باسلام بني اميه والقائلين بتكفيرهم والقائلين بارجاء الحكم عليهم الى يوم القيامه واصحاب الفرقه التي اشتهرت باسم المرجئه من اوائل فرق الاسلام ويغلو من هنا فريق كالخوارج ويقفون عليا ومن ولاه ومن هنا فريق كسبائيه فيؤلهون عليا وينكرون القول بموته وانما شبها للناس فقتل ابن ملجم شيطانا تصور بصورته وصعد علي الى السحاب الرعد صوته والبرق صوته وموعده يوم يرجع فيه الى الارض فيملاها عدلا ويقضي على الظالمين او يقولون كما يقولون البلانيات اثناء بلال بن سمعان ان روح الله حلت في علي ثم في ابنه محمد بن الحنفيه ثم في ابنه أبي هاشم ثم في بنان أو يقولون بتناسخ الأرواح من آدم إلى علي وأولاده الثلاثة أو يقولون كما قالت الزرامية إن الله قد حل في إمام بعد إمام إلى أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة العباسية وإنه لم يقتل ولا يجوز عليه الموت وفيه روح الله ويفسر الكلام بين هذه الفروض والظنون على ما هي الروح وما هي الحقيقة الإلهية وما ينبغي لله جل وعلا من التنزيه وما يمتنع في حقه من تجسيم وتشبيه وتمتزج النوازع الذهنيه بنوازع المصلحه والسياسه والعواطف المكبوتة فيستمد كل منها عونه من الاخر على الاقناع واستجلاب الانصار والاشياع ومن البديه ان دعاة التغيير يثقلون جهدهم صوان الواقع حيث هو قائم عزيز الجانب ممسوس العيون ابتعدوا من دمشق الشام واتخذوا لهم ملاذا آمنا عند اطراف الدوله الشرقيه فيما وراء النهر خاصه كما كانت تسمى في تلك الايام واهم ما يتصل بالفكره الالهيه من هذه البحوث هو البحث في القضاء والقدر والبحث في ذات الله وصفاته الله عادل حكيم وهو خالق كل حي وكل موجود وهو يأمر وينهى ويعاقب على الطاعه والعصيان فكيف يكون التكليف وكيف يكون الثواب والعقاب ان الانسان مخلوق مسخر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فكيف يحاسب على ما قضاه الله عليه هل هو حر مهيب قادر على الخروج من بشائعه القدر ان اراد فكيف يكون حرا مهيبا من هو مخلوق بافعاله وبارادته وبكل ما يحيك بنفسه ويوسوس في ضميره واذا كان مقيدا مكرها على فعله ونيته فكيف نفهم ما جاء في القران الكريم من الايات التي تسند اليه الفعل وتنذره بالعقاب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اليوم تجزون ما كنتم تعملون وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا بل سولت لكم انفسكم وما ربك بظلام للعبيد وتسائل المختلفون في هذا الامر هل يخلق الله الكفر؟ هل كان منهم من يسأل هل يخلق الله الكافر؟ وكيف خلقه والله أحسن كل شيء خلقه وهو القائل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فهل الكفر حسن؟ وهل الكفر حق؟ واختلفوا في الجواب كما اختلف جميع الباحثين في مسألة القضاء والقدر من جميع النحل الدينية والمذاهب الفلسفية. وقد اعتزلت يقولون إن الإنسان حر المريد. وإلا سقط عنه التكليف ويقولون إن الله لم يكره الناس على الذنب ولكنه علم ما يكون من ذنبهم وعلم أنهم يسيئون الاختيار فرتب العقابه على هذا العلم ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا هبالك مجزي القوم المجرمين والأشعريه يقولون ان المخلوقات تريد كما تريد المخلوقات ولكن الله يخلقها ويخلق افعالها وعلينا ان نؤمن بعدله وان غابت عن حكمته لان الوعي والعقل كليهما يمنعان نسبة الظلم الى الله فهو عادل عدلا شاملا لا تحيط به عقول البشر ولا ينتهون من البحث فيه الى غير التسليم والمتشددون في الالتزام النصوص ينفرون من التعليل والتاويل ويقولون ان الله يفعل ما يريد بالعباد وانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال الفخر الرازي رده على من يقولون لو اراد الله كفر الكافر لكان الكافر مطيع بكفره ان الطاعه موافقه الامر لا موافقه الاراده وان الكفر ليس نفس القضاء بل متعلق القضاء وتعد مساله القضاء والقدر او مساله العدل الالهي تابعه في الواقع لمسائل الصفات في جملتها ولكنها صدقتها لان مساله القضاء والقدر من المسائل الدينيه البحث التي تعرض للمؤمن بمعزل عن فلسفه ولا تعرض للفيلسوف الا اذا اعتقد الحساب والعقابه في عالم اخر مما يعتقدهما اصحاب الديانات اما الصفات الالهيه فليس في تعددها ما يناقض عقيده المؤمن بعظمه الله وتفرده بالكمال ولكنه يفتح باب البحث فيها متى عرف من الفلسفه ان الله هو المحرك الذي لا يتحرك وهو العلة الاولى للوجود وهو العقل المخلو او السوهه المنزهه عن الهيولى وما يجري عليها من قوانين التركيب والانحلال فيخطر له التساؤل عن كنه الوجود وكنه الذات وما قد يدل عليه صفاته من التوحيد او التعدد ومن البساطه او التركيب وقد وصف الاله جل وعلا في الاسلام بالصفات التي تعرف بالاسماء الحسنى ومنها الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الغفار القهار السميع البصير الحكم العدل الخبير الصمد القادر الظاهر الباطن الرزاق النافع الضار المتكلم الحسيب ويتدل على افعال واقعة متجددة لا تكتف عند الحركة الاولى ولا عند العلة الاولى كما يقول ارسطو وافباو فحاول العلماء اي يوفقوا بين ما ينبغي لله في الدين وما ينبغي لله في المنطق والفلسفه سالوا هل هذه الصفات متعددة أو هي أسماء مختلفة لحقيقة واحدة؟ وإذا كانت متعددة فهل في تعددها تركيب يمتنع في حق الله المنزه عن التركيب؟ أو هو تعدد لا يستلزم التركيب؟ وإذا كانت مفردة فهل يعلم الله بقادريته ويقدر بعلمه؟ وهل هذه الصفات جميعا هي عين الذات أو هي زائدة على الذات؟ وكيف تكون زائدة عن الذات والله أحد لا زيادة على ذاته؟ واشتد الجدل في هذه المساله حين ظهرت بدعه القول بخلق القران وقال الاس ان لفظ القران حديث ومعناه قديم وقال غيرهم ان كلام الله قديم لفظه ومعناه واحتج الاولون سائلين كيف يقول الله في الازل انا ارسلنا نوحا ونوح لم يرسل بعد وكيف يكون له لفظ واللفظ صوت في الهواء من مخارج الاعضاء فعادوا الى مساله العلم والاراده وقال انصار ارسطو إن العلم بالجزئيات يقتضي التغير ولا تغير في ذات الله وإن الإرادة تقتضي الطلب والاختيار والله لا يطلب ولا شيء بالنسبة إليه أفضل من شيء فيقع الاختيار بين الشيئين وتبلغ الفرق الإسلامية التي خاضت في هذه البحوث عشرات معروفة بأسماء أصحابها أو بأسماء موضوعاتها ولكننا نستطيع أن نجملها في ثلاث فرق جامعة وهي أصحاب العقل وأصحاب النقل وأصحاب النقل مع اتخاذ الحجة والبرهان من العقول فأصحاب العقل يقولون في مسألة الصفات إنها تدن كلها على صفة واحدة هي الكمال وإن كمال الله هو عين ذاته لأن قولنا الذات الكاملة لا يقتضي ذاتا وكمالا بل يدن على معنى واحد وإن ماهية الله هي عين وجوده إذا لم يكن له مشارك في المهية ويتلخص مذهبهم في أن الطريق السلب أقرب من طريق الإجاب في فهم صفات الله فأنت لا تجد صعوبة في الفهم حين تقول إن الله غير جاهل وإنه غير عاجز وإنه غير متعدد وإنه غير مركب وإنه غير ظالم ولكنك تجد الصعوبة حين تتفاهم كنها العلم وكنها القدرة وكنها الوحدانية وغيرها من معاني الأسماء الحسنى وأجمل ابن مشكويه ذلك في كتاب الفوز الأصغر فقال إن البراهين المستقيمة الموجبة يحتاج فيها الى اثبات مقدمات موجبه للمبرهن عليه ذاتيه له اوليه والتي يوجد الشيء بوجودها ويرتفع ارتفاعها الله تعالى اول الموجودات كما بيناه وبرهنا عليه وهو فاعلها ومبدرها اذا ليس له اول يوجد في المقدمات فلا يمكن اذا اي برهن عليه بطريق الايجاب بالبرهان المستقيم فاما برهان الخلف على طريق السلب فإنما يحتاج فيه إلى إزالة الأسباب والمعاني عنه كما نقول إنه ليس بجسم ولا متحرك وليس بمحدث ولا بمتكثر كما قلنا إنه ليس يمكن أن يكون للعالم أسباب لا ترتقي إلى واحد فقد تبين أن برهان السلب أليق الأشياء بالأمور الإلهية وأشبهها بأن تستعمل فيها ويرى الفلاسفة المسلمون أنه لا تعارض بين تمال الله وعلمه بالجزئيات لأن علم الله سبحانه لا يتوقف عن الجزئيات بل الجزئيات هي التي تتوقف على علمه أو كما قال ابن سينا إن الأشياء حصلت لأن الله قد علم بها وليس علم الله تابعا لحصولها في حينها وكذلك لا تعارض بين القول بخلق العالم وقدمه لأن العالم لم يسبق زمان وإنما سبقته ذات الله التي لا زمان لها ولا أول لوجودها فقدم العالم معناه أن أوله كأول الزمان وليس معناه كأول الزمان انه مستغن عن الايجاد وقال ابن سينا انه ليس يجوز ان يكون واجب الوجود يعقل الاشياء من الاشياء لانه من ذاته يبدا كل وجود فيعقل من ذاته ما هو مبدا له وهو مبدا للموجودات التامه في اعيانها والكائنات الفاسده بانواعها اولا وفي توسط ذلك باشخاصها وقال الغزالي في مناقشه ابن رشد ان تجريد الله من العلم بالجزيئات ومن التاثير في الموجودات ومن صفات العقل والاراده وتديهون مش بقول عدم وانه لا برهان على ان الواحد لا يعقل غير الواحد ولا يصدر عنه غير الواحد ان دعوى الفلاسفه في ذلك دعوه لا يثبتها العقل ولا يعتمدون فيها على المشاهده ومتسلموا ان عقل الله اشرف العقول فاشرف العقول لا محاله يتنزه عن الجهل بما تعلمه العقول المخلوقه وان اختلف علم الخالق عن علم المخلوق اما اصحاب النقل والوقوف عند الحروف فقد سخفوا في فهم الصفات سخفا ينكره كل عقل سليم فاثبتوا له اعضاء مجسمه وقالوا بتحيجه في المكان واجازوا رؤيته بالعين كما نرى المحسوسات وبلغ بعضهم من السخف انه سئل هل لله يد فقال نعم يدي هذه وليس لهم شان عند جمهرة المسلمين وقد توسط اصحاب النقل مع اتخاذ الحجة والبرهان من المعقول فقالوا ان صفات متعدده وان العلم غير القدره والرحمه غير الجبروت وان اليد هي القدره والوجه هو الوجود وليست هي باعضاء يجوز فيها التجسيم ولكن الصفات موجوده والكيفيات مجهوله وهمم سكون عن البحث في ذات الله لانه جل وعلا بغير شبيه وليس كمثله شيء يحتجوا لذلك بسببين احدهما ان الدين ينهى عن الخوض في ذلك لما ورد في التنزيل من قوله تعالى اما الذين في قلوبهم زيغ فيتكبرون ما تشابه منها ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امننا به كل من عند ربنا السبب الثاني ان التاويل امر مظنون بالافتراق والخوض في صفات الباري بالظن لا يجوز وقد اجاز هؤلاء رؤيه الله بمعنى العلم الذي يحصل من النظر لا بمعنى الحس الذي يقع على المجسمات واجماع المسلمين على ان هؤلاء هم اهل السنه وان معرفتهم بالله هي اسلم المعرفه التي يطالب بها المؤمنون والواقع ان التسليم في المسائل الالهيه امر يقتضيه العقل ولا يابه لان القياس انما يكون فيما يقاس عليه وما ليس له شبيه ولا مثيل لا يقاس عليه الا كان القياس عرضه للخطا والوهم والقصور فنحن نعيش في زمان الذي له ماض وحاضر وغيب مجهول فكيف نقيس اعمالنا على الموجود الابدي وليس في الابد ماض ولا حاضر ولا خطه يجوز منها الابتداء او يصير اليها الانتهاء فكيف نمنع اي يتكلم الله مثلا عن المستقبل كانه واقر او عن الماضي انه حاضر او يتكلم عن الامور باعتبار جملتها في الابد الابيد ونحن لا نرى الا الجزء بعد الجزء والحاله بعد الحال ومن الامثله العاليه للفكره الالهيه في الاسلام خطبه وردت في نهج البلاغه ذكرت فيها الصفه بمعنى التنفيذ لذات الله لا بمعنى الاسماء الحسنى بينما الاسماء الحسنى ثابته في القران الكريم لا ينكرها مسلم وهذا بعض ما جاء فيه من خطبه المنسوبه الى الامام علي رضي الله عنه الحمد لله الذي لا يبلغ من حقه القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله اوصل خطا الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت الموجود ولا وقف معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وتدد بالصخور ميدان ارضه اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الاخلاص له وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة إن أنها غير الموصوف وشهادة كل صفة إن أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد فناه ومن فناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده ومن قال فيما فقد ضمنه ومن قال علامة فقد أخلى عنه كائن لا عن حدث موصف موجود لا عن عدم مع كل شيء لا بمقارنه وغير كل شيء لا بمزايله فاعل لا بمعنى الحركات والاله مصير اذ لا منظور اليه من خلفه متوحد اذ لا سكر يئانس به ولا يستوحش لفقده انشا الخلق ان شاء وابتداه ابتداء بلا رؤيه اجالها ولا تجربه استفادها ولا حركه احدثها ولا همامه نفسي اضطرب فيها فجال الاشياء لوقتها ولا اب بين مختلفاتها وغرز غرائزها والزمها اشباحها عالما بها قبل ابتداءها محيطا بحدودها وانتهاءها عارفا بقرانها واحنائها ولذا ان نقول على الجمله ان هذه الفكره الالهيه هي فكره الاجماع في الاسلام اما الفرق التي تنتمي الى الاسلام وتقول بالحلول او بتناسخ الارواح او بالوساطه بين الخلق والخالق فالراي المتفق عليه ان اعتقادها مخالف للكتاب والسنه واجماع المسلمين